قل بلى ورب لتجئ أنكم عالم الغيم لا يعزب عنهم إثقال درة لا يعجز عنهم إثقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر, من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين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 وَيَرْلِ لَنِ لَاوُتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هو الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَغَيْنُ لَكُم عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ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 من السماء والأرض إن نشأ نقصفهم الأرض أو نصفف عليهم كسفا من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أومي معه والطير قالنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح هدوها شهود وسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي وَمَن يَزِغ مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُم مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَمُوَمَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَالِبَ وَتَمَاثِيلِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وخدور الراسيات يعملوا آل داود شقا وقليل من عباد يشكر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ذابت الأرض إلا ذابت الأرض تعقل من ساتة لَمَّا أَخْرَجَتْ غَيَاهَتِ الْجِنَّ وَلَوْ كَانُوا أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ <تصفيق> لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَلَى الْيَمِينِ بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتين ذواتين أكل خمطة وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم ما كفروا ولن يجازى الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدمنا فيها السيف سير فيها ليالي واياما امن فقالوا ربنا باعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 في السماوات ولا في الأرض وما لهم فينا من شر وما لهم منهم من غير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن له حتى قال الحق وهو قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل والله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إنكم صادقين قل لكم قل لكم ميعاد يوم ميعاد يوم لا تستأخرون عن مساعة ولا تستقدرون ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى ايذ الظالمون موقوفون موقوفون عن يرجع بعضهم, يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استمع يقول الذين استضيفوا الذين استكبروا لولا الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضيفوا نحن صددناكم نحن صدناكم عن الاله بعد اجتائكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضيفوا فالمكر الليل وانغا ترنوروننا ان نكفر بالله ونجعل له امدادا وسر ندامه وسر وجعل الأغلى وجعل الأغلى نفياً أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ اللهم وما رسلنا في قرية من النذير إلا قال مترفوا إن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 سَعَوْنَ فِي آيَاتِنَا وَالَّذِينَ سَعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِفِينَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُّونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَدُ السَّطْرِ رِزْقُهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لَمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ له وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ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 وَإِذَا وَرَفَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا اسْمُ مُفْتَرًى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 ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما, سألتكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله يقتف بالحق قل ان ربي يقتف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل ان ضللت قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وين اهتديت فبما يوحى الي ربي هُوَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخُذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَمَّا لَهُمُ الْتِنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بعيد وَقَد كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلٍ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِلَابٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشَآئِهِمْ مِن قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُنِيبٍ